تاجن على فوقي الجبين كشمعة وسط الظل يحمل له فتات خير هن نور منتبه كعملك. قد تن الحطاب تتعاب تاج كرامتي ليول بسن الدرر يسعى ليول الدرر لله نوحي عزمنا وبه سن نبلغ حلمنا حلم الكرام الاعظم قرآن رب زادنا هيا لنبدأ بالعمل سنصر لا لالنمل لنعيد ترميم الأمل أخلاقنا منهاجنا فالروح تسمو بالقيم سامح بلا أدنى ندم أحسن وساعد وابتسم ترقى بها ديننا ترقى بها ديننا يا نفس هيا أشرقي لتعود عزة جيلنا تعود عزه على فوق جبينك شمعتين وسط الظلم يحمل له فتيات خير هن نورا منتظر يعمل كي يخرج نجيل ارادتين يا ابني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 بساتين التي فيها مرارة غرسها والحافظات تتوج ختم الكتاب المنتظر ختم الكتاب المنتظر علمتنا ان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 عاب شده توسط وبسایت سايت دانلود